حتى إذا هلك قلتم لي بعث من قلتم لي بعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقة عند الله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 كاذبا، وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعون أهلكم سبيلا رشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَاعُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحَةً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدُخِلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ